فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَاءُ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن نُّذُرِهِ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَوِيحُ فَيَنَّهُ رَبُّكَ أَمَّا لَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ولا تركنوا الى الذين ولم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء افم لا تنصرون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 سنين فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَصِيرَةٍ يَنُونُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا يَنۡهَٰونَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنۡ أَنجَيۡنَا مِنۡهُمۡ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَا أُتۡرِفُوا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجۡرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُعَذِّبَ قَرْيَةً ظَلَمُوا أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ